ومن يتعلها ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فان استغل حديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر ال امور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اوصيكم واوصي نفسي بتقوى الله عز وجل كما قال تبارك وتعالى في محكم تنزيله وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَن تَتَّقُوا اللَّهَ وَقَالَ أَيْضًا إِنَّ الْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ بارككم حميدي الله سبحانه وتعالى نقمت رحمه امتموت محمد صلى الله عليه وسلم نوصي نفسي انتم وناوصي نفسي زنموا kwa siri na kwa wazi. Ama katika hutuba yetu leo, Bibi Taala tuzungumzia adhiyatun tuqalu athna' al-matar. Adhkar au dua ambazo zinazosemwa wakati mvua inaponyesha. Kwa sababu Allah Tabarak wa Taala katika kipindi ambacho sisi Allah Subhanahu wa Taala amatupa mvua je ni amkari gani ambazo muislamu mvua inaponyesha anasema ya kwanza qawlu allahumma sayiban nafi'a wakati mvua inaponyesha muislamu inampasa yeye aseme allahumma sayiban nafi'a ana aish bin radiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana idara almatar قال اللهم صيبا نافعا رواه البخاري وصحه الالباني حديثه ابو هريره رضي الله تعالى عنها انسمع يقومthomas صلى الله عليه وسلم اذ يكون انا كان اذا راه المطر اذ يكون انا ونموع انا يسمي اللهم صيبا نافعا اسمى الله سبحانه وتعالى لمن وهو امطى ambao iko juu ya ardhi, imamko juu ya ardhi, ijalie ni mnofaa kwetu ni duaya ya kwanza kwa Muislamu inampasa asemi bila anapona mvua inapana nini inanyesha unasema Allahumma tayyiban nafi'a. Naam, ya pili katika sunna ambazo mvua inaponyesha kasfu thawb athna'i nuzuri matar. Unakuwa nyo kufungua sehemu katika mwili wako وقت المطر ينقنشون. وما فعلني؟ انكونا وكفงوا في قطعه كيشو ناي في قطعه المطر من السنه في قطعه نني من حديث الارس رضي الله تعالى عنه قال اصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المطر قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى اصابه من المطر وقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا لانه حديث عهد برفته تعالى رواه مسلم حدثني ابن مام انس بن مالك الله تعالى عنه انسم اسابنا يقوم ميه تفكيا سيس ونحن مع رسول الله صلى الله فصرمى كفانين اقاومنك ففงوا غواكى سمو katika nini katika mwili wake hatta asabahu min almatar wa gamluka fani napokmna kwa nini ukapata ngua faqulna ya rasulullah wasabazakum tu sallam akamwambia tu sallam lima sana'ata hadha mbona wewe umefanya hivi qala innahu hadithu ahdin bi rabbi asama ka sababu umwona napa حديث عهد يقوا ني مgen ketika mola wat sasa nafa قال الحافظ النووي كما في شرح مسلم المنهاج الحافظ النووي في كتابه شرحه المنهاج انا اسمع في الحديث انو دليل القول اصحابنا انو نستحب عند أول المطر ان يكسي غير عورته لانو له المطر ya kuwa bidali tutakoa mosahaba zetu ya kuwa inapendekezwa anda awwal alwatan wakati mvua inavyoonyesha eh aiyak sifa ghaira awratika afungue sehemu katika mwili wake isipokuu chi hiyo ni ngapi tatu قوله مطرنا بفضل الله ورحمته بعد نزول المطر وكتفوا ينبوكاتا ونسمع مطرنا بفضل الله ورحمته. انا نسمع الله سبحانه وتعالى امدتوفوا برحماك نافضلك. ازيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح بالحديبيه في اثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله اعلم قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكاذب فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بكافر بالكوكب رواه البخاري ومسلم حديث هي حديث زيد من خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما قال صلى صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام طول صلاه صلى ما يوصلش صلاه الصبح صلاه صلاه الفجر بالحديبيه قد كسهم نيتو حديبيه في اثر سماء كانت من الليل katika mvua ambayo ilinyesha usiku faramman sarafa mtume salallahu alaihi wasallam alimmaliza kuswaliisha aqbal ala nnas alifanya nini alielekea watu faqal akasema hal taduruna madha wa kasema allah yakwa Allah subhanahu wa ta'ala lamtumwake ndo anajua qaal muhammad akasema asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir yakwa umekuwa katika waja wangu wa mu'mina na makafiri fa amma man qala maturna bi fadli Allah ama لرحم فذلك مؤمن بك كافر بالكوكب ويفانيؤلاء امباكسamana nohayo ameniamini mimi allah subhanahu wa ta'ala wa kafarum bilkawkab nami kufuru nini amekufuru nyoto rawahu al-bukhari wa muslim hadithium fukan imam al-bukhari na vile vile imam muslim vile vile wakati mvua inaponyesha na falani wakati mvua inapokuwa kali inanyesha kwa nguvu nyingi anasema nini Allah subhanahu wa ta'ala sisi hatuna nguvu wala hatuna uwezo si bahari lazima mvua Allah Subhanahu wa ta'ala amrishe mvua niche siku mbili mfululizo bila kukatika na natabaki. Na Sasa si lazima bahari. Si lazima nini? Bahari. Kaa mnuo halondaliza vipi? alayhi salamu na mboli katala bi Allahu maji chini maji juu. ذكاشكاء نسوكمالزو. الانس رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فدع الله يمسكها عنا فرد رسول صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاكام والضراب وبطون الأودية وامناءب الشجر رواه البخاري ومسلم حديثه رواه بن مالك رضي الله تعالى عنهما قال قيل يا رسول الله الا عندما صلى صلى حركة الاموال مال ينغمد وانقطعت السبل نيه زمتت فادعوا الله يمسكها عنا Mombe Allah Subhanahu wa Ta'ala azuiye mvua. Adhabu mvua inaponyesha nadhani mmeona katika baadhi ya miji. Hayo maana bwa gari laingia ndani Allah, Allah wa Ta'ala Thumma akasema Allahumma hawaleena wala 'aleema. Ya Allah subhanahu wa ta'ala sisi hakuna nguvu wala hakuna namna yote. Allahumma ala al-aakani wa al Allah subhanahu wa ta'ala wewe unaimiliki sehemu zilizo juu. Obutun al-awdiya. Na wewe unaimiliki Na wa mwarabiti shajara ambayo miti inapotoka famsika haa una e allah subhanahu wa taala zui yangua hazamana muslimu khi unapona mvua inaponyesha ni lazima uwe na afkari unazosema sio unalanyuka sabwa na zijena kazi mambo yanaridhika bwana muislamu hayapaswi kusema hayo tukana muslimu wanafikara ambazo tunazosema katika kwa kionini wakati wa mvua wewe takara ambazo sisi tunazofundisha ndani ya jumaa hii unafailika nazo unazihifadhi hirakat kabaoida ambazo muslimu nafari ni muslimu anapaswa awe usalala sayyidina Muhammad ali wasallallahu alaihi wasallam alhamdulillah ala واشكر على لتوفيقي وامتناني وعلى اله واصحابي اجمعين وبعد الفرح بنزول المطر باللغه بالسنن وكتر رؤينا ونونشا ان تفرح بنزوله وافرايت من رؤينا ونقومنشى عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امطرت سر به هو البخاري صلى الله عليه alipokuwa ana mvua sarabihi anafahamu na wewe ufurahi ni uombe tu wakati wengi wao wamujizoezesha kuwa dini na shughuli kinayo eh Muslimu, Muslimu, Muslimu jina bas maindawu, amama, maindawu, wara hana e, Hana nyuma ye yoko to. Eh nijuma kisala aende bas. Sao mslam aina hiyo. Usio mslam aina aina hiyo kwa mslam akisawa sawa. Mslam ambaye tapdita sharia kama kama kamae. Mslam ambaye atanfuya sheria inaoamrisha. si so mslam jina la lauba. Ukusala juma peke yake aisaidi. Eh haisaidi. Haya talat Huwislamu anapochezea kama anamecheza mpira. Uwislamu anapochezea wewe. Sasa kiona mvua anashangaa tu bwana mvua nyingi na lalama hata. Toka Muslamu badili la farana kwa nini? Analalamika mvua inyesha bwana. Hii sasa nini shida hii? Badile anga dua. Allah Subhanahu wa ta'ala mlango mwingine na, na kadhalika yana lalama. Kwa sababu gani? Kathratul maasi. Muislamu amezidisha maasi, yeye hana mbele wala nini. Muislamu sio aina hiyo. Muislamu hawi hivyo. Muislamu atakana hoja pale dalisha na sheria linaposema. Muislamu ana akal. Hizi ajii na azo. Aka Muislamu layastaqil bitalimu. Muislamu huyu hajishughulishi na kusoma kabisa. Yeye anaanza ni biashara kwanza asubuhi hadi hadi jioni. Hadi hivi atamndwa kujifundisha dini. Yeye riski tu kutoka asubuhi jioni soka Kiruni afanya nini na kula na korokos bila kuondoka. Mama tuna Islami Sheikh. Katika waislamu yaleona na dai Muhammad Ahmed Suleiman na kadhalika na Ramadhan, yeye hajui chochote. Waya msio yaishi, anaishi hivyo. Muislamu yishi. Maadamu umekubali ashadu an la si jina, si jina, kusoma. na dunia kusoma dunia na kadhalika Adune iligalta bi utakusanya mpaka mwisho bilioni zitafika na utakufa mwisho. Maana hapo utakumbika. He dunia moja utakusajania. Mwisho utazikwa na utasawulika. Na vile vile katika adiyya za matar ataswi' ida sam ida samiat tarqat. Unafanya nini? Unakunywa kumsafih Allah subhanahu wa ta'ala unaposikia radi na kupiga. Al-'Amir انا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما انه اذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته رواه البخاري ومسلم عن عبد الان عامر بن عبد الله بن الزبير ان اسمع حدثواكم عبد الله بن الزبير ان اسمع انه صلى وسلم كان اذا سمع الرعد halipo kwae anaposikia radi inapopiga ah anaposikia radi nafani inapopiga faraka alhadith anaacha muzunguzo thumma qala kisha akasema subhanalladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdi wal malaa'ikatu يراني لقد مسبي مسبي الله سبحانه وتعالى بعندك شكر الذكر والملائكه من خيفته فبالذي الملائكه هكذا المسلم يانا بنفسي ياني نسطوك سيكسطوك لازم لازم اذكاركم يجيوه سبحان الذي يصدح الرعد بحمده والملائكه من خيفته كنا سمو لكن اذا كنتان المسلم يانا فكري يوتا انا بون اجلوه ونسطوك ايش هذا قل سبحان الله الله اكبر هكا المسلم سامو انشغالا يلي نوكشغلو نتعلم سبحان الله hata alimkariy ni si Hana Hana gani Allah kisha Kusha Muislamu siku kwa Da' Allah. Usimdanganye. Usidhani uko utee milele hapo mtu utakatikwa wewe. Usijianike na usababu wako ujana unakwisha. Haza kullu asila. Hiyo ni masali hii. Hiyo ni kwa wao walisahau taalima ya Uislamu. wao walisahau mafunzo ya wa Uislamu walisahau kabisa wali safarin wa walisahau mafunzo wali ya islamu akajishughulisha na dunia laylalan naharan usikuna na na mchana mpaka anapofundishwa jambo mbili alijua na, na sababu anayebimpia siri inyipia, inyipia, Shangayi, ni nini wako wako useme akoni bimpia la leo wewe unakata kusoma wazao bimpia kama alonge somo kesema bimpia hiyo kazamo nikakata kuishughulika na dunia sasa unaposeka kutoka juma na fundishwa unashangaa hii nini eshala sisas hada minini hi ni katika wa ali muhammad kama wa wa ali كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ان الحق حق, حق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزق وارزقنا اجتنابه اللهم لا تجعلنا ذنبا الله غفرته ولا هملا الله فرجته ولا دينا لله قضيتها ولا حاجه من حاجات الدنيا والاخره غيرك دونها يا صلاح إلا يسرتها لنا وعننا على قضايى برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغثنا من خشيتك كما تحول به منا بين معصيتك ومن تعث كما تبلغنا في ذلتك ومن يقين ما توين يجعلنا مصايب الدنيا وما تعنا باصناعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما بقيتنا وضعله الوارث منا وضع ثارنا على من ضللنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه دارنا وقرابنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسونا واخطانا ربنا لا تحمل علينا كسرا كما حملهم الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به واغفر لنا واغفلنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين وقت الصلاه